وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيظٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْذِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَظَلُّ مِنْ مَنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ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 أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ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 والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبهم يوفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شر بينهم ومن رزقناهم يفقون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 وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا قَاشِعِينَ مِنَ الْذُلِّ يَظْرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ فَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْقَاسِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ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 مَا لَكُمْ مِّمَّلْجَأَ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيدٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا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 أو يزوجهم ذكران وَإِناثَ وَيَدْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ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 ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْقِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَاجْعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاثًا أشهد قلّقهم سَتُكَتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسَأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَلِك مِنْ عِلْمٍ إِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ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 وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مقتدون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 وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ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 فَلَمَّا أَسَفُون انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا غَرِبَ بَأْلُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصْدُرُونَ أَطَالُوا آلِهَتِنَا خَيْرٌ أَمْ هُمْ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَ بَلْ هُمْ طَغَوْا خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ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 يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انت تحزنون الذين آمَنُوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون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 وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَاهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَاهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْذَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 انَّ لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَقْعَةَ الْكُبْرَى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَا قَوْمٌ مُجْرِمُونَ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 أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات وَمَا وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون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 يغني في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صفوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذقوا إنك أنت العزيز الكريم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 فَإِنَّمَا يَسْرُنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مَرْتَقِبُونَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَامِدٌ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ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 وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّقَذَّهُ زُوَّ أُلَّا إِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمَ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّقَذُّ مِنْ ذُنُو اللَّهِ أُولِيَّ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 وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَهَا ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا بَنِي إسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَةَ وَرَزْقُنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغلوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ عَلَيْهِمْ كَلَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً ۚ أَمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ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 ما كان حجتهم إلا أن قالوا اتوبوا آبائنا إن كنتم صادقين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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نُؤْمِنُ ظن إِلَّا بِظَنٍّ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ صدق الله العظيم